وَشَعَّتْ <حش> أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّطْعِنِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ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 119. فكيف كان عذابي ونذر 110. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 111. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 112. 117. وصلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر 118. الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 119. فكيف كان عذابي ونذر 119. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 110. كذبت ثمود بالنذر 111. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا 114. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 115. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إِنَّا مُرْسِلُنَّا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ